ولا يبدين زينتهن الا لبعولهن او ابائهن او اباء بعولتهن او ابنائهن او ابناء بعولتهن او اخوانهن او اخوانه او بني اخوانه او بني اخواته او نسائه او نساءه او ما ملكت ايمانهم او التابعين غير اول الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ